كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد الاخوه ممكن تجتمع كده كنت تلمع مع بعض شويه كده؟ الامر الثاني اللي معاه موبايل يغلق مش يعمله على الصام لا يغلق خلاص النفس لا تتعلق بامرين اغلقه هي ساعة وبعد كده تشوف الموبايل بتاعه أيها الاخوه الكرام، إن شاء الله عز وجل، نحن سندرس إن شاء الله الفقه والأصول، الفقه وأصول الفقه. وهذه المحاضرة في نظري هي أهم محاضرة في السنة كلها، وقد تكون في المعهد كل في في مدتها. خلاص؟ فأرجو أن ننتبه قليلا هذه المحاضرة اذا اردت ان تضع لها عنوانا فليكن تصور المادة تصور المادة كما قلت لك هذه في ظني اهم محاضراتي هذه السنة خلاص فارجو التركيز لو في اخوه على السلاله اخذت بالك ايضا تيجي تحضر هنا ان احنا ممكن ناخده غياه والاخر نوطيه جوائز ل اللي اغلق تليفونه مثلا او كده هذا في امكان يعني ممكن في الخط خدت بالك هو ما اظنكم شحنتم كامل الشحن يعني. اظن لسه في فرصه للكلام ولا طيب اما عن ماده, الأسل... مادة الفقه فكما تعلمون الفقه عبادة من أجل العبادات لله عز وجل اعلم أيها الحبيب الكريم أن أعلى العلوم الشرعية قدرا هو علم العقيدة وعلم الإيمان عن الله تبارك وتعالى وعن أنبيائه ورسله وكتبه وغير ذلك فأعلى العلوم مقاما هو علم العقيده وعلم تعرف العبد على ربه تبارك وتعالى وعلم ما يتصل بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وغير ذلك هذا النوع من العلوم هو أجل العلوم الشرعية وأعظمها قدرا لأن العلم على حسب المدلوم العلم على حسب المدلوم ثم يأتي في المرتبة الثانية تماما علم الحلال والحرام وهو علم الفقه علم الحلال والحرام وهو علم الفقه لماذا؟ لأننا لو قلنا أن العبد في الدنيا له علاقات فعلاقة العبد بربه تبارك وتعالى هي أجل العلاقات وأعظمها قدرا ثم تكون هذه العلاقات إما تكون في معرفة الله عز وجل والدلاله على الله تبارك وتعالى وهذه هي علوم العقيد كما قلت لك ثم يأتي في المرتبة الثانية علم الفقه وهو علم الحلال والحرام علم الفقه وهو علم الحلال والحرام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين فإن العبد في الدنيا إما له علاقات بالله عز وجل فيما يشتمل على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات التي اتفق الفقهاء على أن يسموها بالعبادات، فهي علاقة العبد بربه. هذه العلاقة أو هذه العبادة إما تكون عبادة بدنية كالصلاة أو تكون عبادة مالية كالزكاة. او عبادة مشتركة بين البدن والمال كالحج ونحو هذه هي ما يسميه الفقهاء بالعبادات ثم تكون علاقة العبد مع الناس علاقة المسلم مع المسلم من بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وغير هذه الأشياء مشاركة بين الناس في أمور الدنيا اشتركوا في قطعة أرض اشتركوا في بهيمة فيما بينه هذه المشاركات أيضا لها أحكام ثم هناك علاقة بين العباد في أمور الزواج والطلاق والخلع والإلاء علاقات زوجية بين الأزواج هذه أيضا من علاقات العباد بعضهم مع بعض ثم هناك علاقات أيضا بين الناس في أمور الجنايات كرجل تعد على رجل رجل قتل رجلا رجل ضرب رجلا مثلا ففقأ احدى عينيه او فقأ عينيه وهكذا اذا هذه علاقة ايضا بين العباد وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمعاملات فلو قلنا ان هذه العلوم التي تمتسل في علاقة العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى وعلاقة العبد بينه وبين الناس هذه هي الأمور الفقهية أو هي الحلال والحرام. فإنك تقف يوم يدي الله عز وجل قد سلمت لك عبادتك وكم من انسان يصلي طوال عمره وصلاته غير صحيح لماذا؟ لا يحسن يتوضا يصلي وهو متلبس بالنجاس يصلي طوال عمره وهو مضيع في الصلاة لأركانها وشروطها وواجباتها يؤدي العبادة لله عز وجل وهو فيها مفرط فلا تصح له عباد فقل لبا ربك ما هو موقف هذا العبد بين يدي الله عز وجل موقف سيء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله إيه؟ صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا يعني اذا انت ممكن تتعبد لله عز وجل على غير علم سنوات طويلة ولا تصح لك عبادة ولا يقبل لك عمل وكذلك يوم تقف بين يدي الله عز وجل فتعديت على مال هذا في البيت غششته في البيت وساءت معاملتك له في البيت في الاجارات تعديت عليه في الشركة لأنك لا تعلم هذه الأمور فحينما تقف بين يدي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ماذا هذا ظننا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع آخر من الإفلات فيأتي العبد بجبال من الحسنات فيقف لكن ظلم هذا فتعامل معه في معاملة وتعدى وتجاوز حقه فيأخذ هذا من حسنات لأنه لا مجال هناك إلا بالحسنات والسيئات لم يعد هناك أموال تسد ولا ممكن ترجع في التجارة ولا ممكن ترجع في البيع والشراء خد بالك تزوجت فظلمت زوجت طلقت فطلقت على غير السن فكان طلاقا و... وإسم وزنوه تجاوزت الحدود في الحدود والمعاملات في حدود الله عز وجل شهدت شهادة زور تعلم لم تتعلم أحكام اليمين فصرت تحلف أيمان ولم تكفر عنها ولا تعلم أن لها كفرات إذا ما موقف هذا العبد بين يدي الله عز وجل موقف مخزي جدا لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا ليس الفقه اللي هو أنك تحفظ أمور الفقه وانك تحفظ ضوابط الفقه لا الفقه معاملة الفقه معاملة لأجل هذا نحن في هذه المادة يكون تركيزك تركيزا جيدا لأنك تتعامل بهذا العلم أو بهذه المادة خاصة في الدنيا مع الناس فممكن تتعبد لله عز وجل سنوات طويلة وعبادتك لا تصح غير مقبولة لا تصح فهذا أمر مخزي كذلك معاملتك مع الناس تشتمل على غش بيو تشتمل على غش تجارات تشتمل على نوع من الربا تتعامل طوال عمر وقد يكون العبد محب لله ورسوله محب لله ورسوله ومع ذلك يفاجأ بأنه واقع في باب من أبواب الربا وهو لا يدر طب ما موقف هذا العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لأجل هذا قال اهل العلم الفقه هو الفهم الفهم واعلى الفهم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم فهم العلوم الشرعيه لأجل هذا الفقه خاصة وهو علم الحلال والحرام يأتي بين العلوم في المرتبة الثانية يأتي في المرتبة الثانية طيب علم الفقه هذا لو جئنا نتصور ما هو الفقه ما هو الفقه وأهم شيء في أي علم تدرسه أن تتصور العلم لأنك إذا تصورت العلم سهل عليك جد يعني أنا مثلا إذا قلت لك الآن سافر إلى الاسكندريه وأنت أول مرة تسافر ولا تعرف طبيعة الطريق ولا الطريق يأخذ كم ساعة ولا ممكن تركب إيه ولا تنزل فين ولا الكلام يصعب عليك المشوار ولا لا يصعب لكن لو انا وصفت لك الطريق وصفا كاملا من اول ما تخرج من بيتك الى ان تصل الى المكان الذي تريد ثم تعود الى ذلك فلو فيه مثلا بعيد عننا وعن السامعين كمين مثلا في مكان معين يبقى انت عرفت المكان تم تلف من وراه صح آه يبقى, يبقى دي صارت ايه علامات اذا اهم شيء في اي علم كانت يعني اهم شيء في اي علم أن تتصور العلم فلو جئنا مثلا نتصور علم الفقه نقول الفقه يشتمل على قسمين الفقه يشتمل على ايه على قسمين كبيرين القسم الاول وهو ما ضربت لك مثله وهو العبادات وهو الايه العبادات لماذا العبادات لانها كما قلت لك علاقة بينك وبين الله الفقه علاقة او العبادات علاقة بين العبد ورب خلاص طيب نحن عندنا الحديث المشهور اللي هو حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي هو بني الإسلام على على خمس كانت أول هذه المباني وهذه الأعمدة وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص دا هو العلم الأول الذي قلت لك إنه ايه أعلى العلوم هو علم الايه علم العقيد عشان قلت لك ان أعلى العلوم قدرا وأجلها قيمة هو العلم علم العقيدة هذا هو الباب الأول أو العلم الأول وده تبع الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبق الحديث ايه قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان خلاص هذه العلوم هي علم الفقه وهو القسم الأول هو العبادات يبقى إذن العبادات تأتي في المرتبة الثانية بنص الحديث خلاص؟ أعلى هذه العبادات الصلاة مش كده ولا لا ما هي أجل الصلاة بينك وبين الله عز وجل أجل العبادات الصلاة ليه الفقهاء يبدأون في الكتب بالعبادات لأنها أعلى المرات ثم يبدأون بالصلاة لأن الصلاة بعد شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تأتي الصلاة مباشرة ولما كانت صلاتك لا تصح إلا بوضوء وطهارة فقدموا الطهارة قبل الصلاة ليه لأنك لا يصبح أن تتقدم للصلاة من غير وضوء يعني مثلا لو قلت لك ينفع تصلي من غير وضوء ينفع ولا لا؟ واحد بيسأل السؤال ده مدرس بيسأل السؤال فطالب قال اه نعم يصح انا صلتها ونفع صلى من غير لا من غير تيامم برضه صلى من غير وضوء خالص من غير طهارة ونفع لا هو يعني كان يظن ان هو اذا جيه صلى من غير وضوء ان مثلا يجي يركع ما يعرفش يركع يسجد ما يعرفش ايه يسجد. فوجد نفسه بيسجد ويركع عادي نفعت ولا لا؟ عنده نفع فاذا الصلاه لا تصح الا بوضوء فقدموا الصلاه ثم يدخلون مع الصلاه الجنائز لان يعني يقولون اعظم ما هي الجنائز في الصلاه فلانها صلاه جعلوها بعد الجنائز ثم الزكاه والصيام ويتبعه الاعتكاف ثم الحج إذن نحن سنتعلم أمور كثيرة سنتعلم مثلا في كتاب الطهاره وهو أول كتب الفقه والفقه في الكتاب الذي سندرسه قسم الفقه على 36 كتاب كم كتاب من كتب الفقه 36 كتاب أول كتاب اللي هو كتاب الطهارة إذا سنتعلم فيه كيف تتطهر وكيف تصلي كيف تتطهر كيف يكون الوضوء ما هي الاشياء التي تنقض وضوءك طيب اذا نقضت الوضوء هل يمكن ان انا اتيمم كيف التيمم؟ ازاي اتيمم وما هي الضوابط للتيمم وكذلك الغسط وكيف تغتسل غسطا صحيحا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم احكام ما يخص طهارة المرأة وهو الحيض والنفاذ اذا انت تنتبه لأنك ما تأتي إلى هذا المكان فتتعلم أمرا فتطبقه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجرت عليه اجرا عظيم وهكذا طالب الفقه يحتاج إليه الناس دائما يحتاج إليه الناس قد يأتيك الرجل وقد قال كلمة لامراته من الطلاق ونحوه في جوف الليل فيأتيك يسألك عن هذه المسألة أنا قلت لامراتي كذا فهل طلقت لا أستطيع أن ابيت معها الليلة أم ليس الطالق فأنا أبيت معها هذه الليلة يأتيك الرجل في جوف الليل لمسألة في البيع والشراء في مسألة من مسائل الربا إذن أنت تتعلم لأن مهمتك بعد أن تتعلم وتنفذ ما تعلمته أن تنقل هذا العلم إلى الناس من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من دعاهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيء إبه إحنا مهمتنا أن نتعلم ونؤكد على مسائل العلم لأنك رسول إلى من بعد. وكم من الناس يحتاجون إلى مسألة من مسائل الفقه كم من الناس لا يستطيعون أن يتوضأوا وضوءا صحيحا ولا أن يغتسلوا غسلا صحيحا ولا أن يصلوا صلاة صحيحا فهذا العبد الذي صلى وهو جنب لم يغتسل منه اصابته جنابه ثم قام من صلاته ثم قام الى صلاته وهو لا يدري بالجنابه فصلى ثم جاء يسالك صليت وانا جنب فهل اعيد الصلاه وهل يلزمني ان ان اعيد الصلاه وقد كنت اماما فهل يلزم المسجد كله ان يعيد الصلاه وهكذا كيف تجي فلا بد ان تكون منتبه اذا سنتعلم ايضا في كتاب الصلاه كيف تصلي ما هي اركان الصلاه ولاحظ انه لو فاتك ركن من اركان الصلاه بطلت بطلت صلاتك لا تصح لك صلاه طيب ما هي شروط الصلاه وما هي واجبات الصلاه وما هي سنن الصلاه ومكروهات الصلاه ومبطلات الصلاه هناك امور تبطل الصلاه يعني تصلي وتنتهي بالتسليم مع الامام ويقال لك صلاتك باطله لماذا ما الذي جنيته إذن كل هذه أمور نتعلمه كذلك في الزكاه ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاه وما هو نصاب الزكاه وهل الزروع الموجوده في الأرض هل عليها زكاه طب ما هو النصاب هل كل الزروع عليها زكاه ولا لا كذلك من هم الذين تخرج لهم الزكاه فيه اناس لا يستحقون الزكاه فيه اناس ياخذون من الصدقة لا من الزكاه وما الفرق بين الزكاه والصدقه خدت كل دي أمور كيف تغسل الميت كيف توجهه وكيف تكفنه وكيف تصلي عليه هل هناك ضوابط لهذا ولا لا وهذه الأمور كذلك الصيام كيف تصوم صياما صحيح بمعنى أن تجمع فيه الأركاء وتنتهي فيها عن منهيات الصلام وما هي الأمور التي تبطل الصيام كذلك الاعتكاف يأتي بعد الصيام وهل شرط لصحه الاعتكاف ان يكون العبد صائما ولا لا وما هي ضوابط الاعتكاف ومبطلات الاعتكاف شوف دي كلها امور هتمر عليه كذلك الحج في رحلة عملية كيف تخرج من بيتك فتحج بيت الله الحرام حجة او عمرة خدت بالك حتى ترجع الى بيتك مرة اخرى ما هي اركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج وهكذا الى ان ترجع الى بيتك مرة اخرى ثم كتاب الجهاد ومتى يشرع الجهات وما حكم الأسرة في الإسلام وهل هناك ملك يمين ولا لا ونحن نسمع عن هذا الكلام الآن يتكلمون عنه ملك, ملك اليمين هل فيه ملك يمين في الإسلام ولا لا وما هو ضوابط هذه المسألة ومن هم الكفار الذين يجب قتاله وما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب وهكذا إذن كل دي أمور ستمر عليك في الفقه كذلك هذه أمور العبادات علاقات كلها بينك وبين الله عز وجل ثم يأتي تأتي الكتب التي هي من الأهمية بمكان وما من واحد منا إلا هو متلبس ببعض هذه الأشياء ما من واحد منا إلا في اليوم الواحد يبيع ويشتري ويتاجر ويقرض الناس قرضا أو يأخذ منهم قرضا ويرهن بضاعة له أو يشتري بضاعة ويؤجر عند فلان وينقض الإجارة ويطلع مثلا بهيمة شركة ويرد الشركة والخلافات اللي بين الناس وهذه الأمور اختبالك والديون اللي على الناس وبعضها البعض وكيف تقضي بين الناس في هذه المسائل الشركة مثلا في الأرض الزراعية الشركة في الأموال الشركة في المحلات وهذه الأمور أذن كل هذه الامور سندرسها مثلا في البيع ما هي شروط أركان البيع الصحيح وما هي شروطه وهل هناك بيوع من هي عنها ولا لا هل ممكن تبيع وتشتري في اي مكان ولا فيه اوقات معينه منه فيها البيع وفيه أماكن معينة ينهى عن البيع والشراء فيه وهكذا خدت بالك كذلك مثلا مما سنتعرض له سنتعرض له بالدراسه بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الاراضي هل يصلح مثلا انك تبيع الارض والقمح اخضر مثلا في الارض هل يمكن تبيع الطماطم مثلا وهي في الارض سواء كانت ظهرت السمرة او لا وعندك بقى طماطم حمراء وخضرة وطماطم وظهر لسه والكلام ده وانت مستنى طبعا الكيلو يوصل ايه 10 او 12 جنيه زي زمان ولا عايز تبيعه بجنيه ونص فده كلها امور برضو حسب مكسبك انت عايز زيه بالزبط خدت بالك فدي كلها امور ستتعرض ليه كذلك مثلا عليك دين لفلان وتحويل هذه الديون عليك دين لفلان وليك دين عند فلان هل ينفع تحول دل ده يا يقول له مثلا انت انا ليه ألف ألف لي 1000 عند فلان وعليي 1000 لفلان يقول له يا فلان خد من فلان ينفع ولا لا هل فيه ضوابط للكلام ده ولا لا كذلك الحجر على الناس هل ينفع تحجر على فلان ولا لا يمكن هل يصلح ان تحجر مثلا على الصغير ولا لا المعامله في مسألة المجلس الحسبي لما يموت مثلا ولد له ايتام على الملف المجلس الحسبي وما هذه المعاملات وكذا كذلك الحجر على المجنون والحجر على السفيه والحجر على الكبير يعني الذي هري ممكن تجد مثلا الولد يطالب بالحجر على ابيه ليه يقول لك اصله كبر بايه طليتوا المغرب ها انتوا مالكو مش مفرفشين ليه ده احنا مخلينا الفقه ده للاخر عشان الناس تفرفش كده تشربوا شاي ها ولا ما تعشيتوش هي اداره المعهد اداره المعهد مش عامله عشاء ولا ايه سندوتشات خفيفه كده او لحمه او كده مش كده طيب شوفوا الجماعه بتوع الاداره امسكوا فيهم بقى كده والله لو حصلت شيء يبقى خير وهيعم ولا ايه رايكم طيب اذا الفقه ايضا فيه امور اوسع من هذا زي الوصايا اذا مات الرجل مثلا هل يوصي ولا لا وما حكم هذه الوصايا طب ينفع يوصي لولده الكبير مثلا اللي تعب معه بقى وكونوا الارض مع بعض والكلام ده والصغير هاجي يقسم في الميراث زي الكبير طب والولد اللي ما تجوز هل ينفع طلع له ولا لا ها هو بقى قبل ما يقسموا يسيبوا جزء من المال عشان البنت اللي ما اتجوزتش والواد اللي اتجوز هل الكلام ده صحيح ولا لا خدت طيب اذا اوصى مثلا ان يتعمل له صوان على فدان والقصة دي وما يطلعش في طيس يعني ما كانش عنده يجيب له حد يصوت عليه برض هل يصلح هذه الوصايا ولا لا وتتنفذ ولا لا وما هي ضوابط هذه الوصايا هذه كلها امور سنتعرض لها ثم الميراث وتقسيم المراس وكم من أناس يخطئون في تقسيم المواريث كيف بقى نقسم المواريث تقسيم صحيح ونعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فاذا كيف تعطي الناس حقوقها وتعطي كل ذي حق حق وتقسم المواريس الأب ياخده والابن ياخده والأم تاخده والجد والجد وكذا وزوي الأرحام والمراس والحمد كل ذي اشياء سنتعرض له كذلك تدخل بقى الى الامر الكبير جدا وهو العلاقات الزوجية او ما يسمونها بالعلاقات الاسرية واحنا طبعا عملنا محاكم الاسر عشان يبقى عندنا كل مش كده ولا لا يعني مثلا ضربتها ضربتك تعمل ايه الشباب اللي متجوزوش بيضحكوا مبسوطين طبعا شامتانين لا هما ما بيحصلش كده بالظبط يعني ممكن مثلا ممكن مثلا يوريها العين الحمراء توريه الصفر كده مثلا خلتبه لك اذا العلاقات الزوجية وضوابط الزواج وهل هناك, وهل هناك أمور تفسد العقد وماذا يترتب على المرأة المعقود عليه ماذا لها وماذا عليه وكذلك إذا دخل بها هل هناك أمور تترتب هل يثبت لها حقوق أخرى ولا لا وهل هناك أمور تفسد العقد تفسد النكاح ولا لا يعني الرجل دخل بزوجته فوجد عيبا معينا هل له أن يفسخ العقد يفسخ الزواج وماذا يترتب لو كان دخل بها أو لم يدخل بها واكتشف العيب قبل العقد خلاص وكذلك مثلا هل يصح زواج المرأة بغير ولي هل يصح زواج المرأة بغير ولي يعني تروح له مثلا في الجمعة طبعا هي طلعة من هنا يقول لك بنتي هي صح؟ لبسة يعني أكرمكم الله استريتشات والكلام بس أسأ يعني هي لو لو حواليها مش عارف مين ومين لا هي بنت مختلفة عن بنات الناس يعني خلي بالك ان هي هي قامة بالرجة ومشي بشعره ونص صدرها ممكن عرياء وبرضو رجلها من تحت لكن خلي بالك ان هي ايه أنا مربيه يعني ما مش ممكن تعمل الكلام فدي كلها ضوابت فهل البنت بنت بالصورة دي لما ترفي الجامعه مثلا و تقول الواد زواجتك نفس يبقى هل يصح هذا الزواج من غير من غير ولي ولا لا او يقصد يعني هل يصلح هذا الزنا ولا لا اللي هو الزواج العرفي وما هو الفرق بين زواج الجامعات والزواج العرفي هل الزواج في الجامعات يسمى عرفي ولا لا وطبعا ضبط ولد كان متجوز مش عارف خمستاشر ولا كام ولا ترتاشر وكل واحدة ما تعرفش التانية وظهر في النهاية ان فيه اختيه هم سكنين مع بعض اخوانا دي مصائب عريضة يعني البنت تخرج ترجع لوالدها كل شهر يدري هذا الفحل ماذا فعلت ابنته خلال الشهر خدت بالك هي كل البنات بتغلط إلا بنته لانه ربي زي ما قلت لك هي يعني ممكن تعمل كل شيء لكن برضو متربي فهو قد يظن أن التربية هي أن يقدم العلاف صباحا مساء فما هي الضوابط شوف كل دي أمور تتعلمه ثم صداق المرء وما هو الضوابط في الصداق حتى أحكام الوليمه أحكام وليمة العرس وأحكام العشر الزوجيه وماذا ترتب على في هذه الأمور كيف تعامل زوجتك معاملة طيبة وكيف تعاملك ما هي حقوق المرأة على زوجها وما هو وما هو حق الرجل على مرأته وما هو حق المرأة على زوجه وهل حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة ولا لا وهذه الأمور ثم أحكام الطلاق. وهناك طلاق بدعي وطلاق سني يعني يطلق ويأس يبقى متى وخراب ايه ها متى وخراب ايه متى وخراب ديا مش كده يعني يطلق ويأس اذا طلق مثلا المراه في حيضها او في طهر جامعها فيه وهكذا هل الطلاق ده يقع ولا لا واقوال العلماء في ذلك وما هو الصحيح وهكذا ثم امور الخلع هل في خلع ولا لا وهل هو الخلع الذي يعني يروجون له ولا لا ما هي ضوابط الخلع ماذا يترتب للمراه اذا اختلعت ماذا لها وماذا عليها وماذا للرجل وماذا عليه وهكذا كل هذه كل هذه ثم الظهار ماذا لو قال الرجل لمراته انت علي كظهر امي ماذا يترتب عليه وماذا يترتب عليه وهكذا كذلك اذا وجد الرجل والعياذ بالله رجلا مع امراته فهل يقتلها ام يلعنها وما هو شروط اللعان وضوابط اللعان ما معنى اللعان أن يلعن الرجل نفسه والمرأة نفسها في قضية الزنا هذه لكن إذا لم يوجد شهود وهذه الأمور كل ضوابط هذه المسائل والشرحها وماذا ترتب على كل مسألة ثم بعد الانتهاء من أحكام الأسرة جميعا بكل مسألة تخطر على بالك ومسائل قد لا تخطر على البال تأتي إلى مسألة عظيمة وهي الجنايات بين الناس وقبلها مسائل الحدود حد الزنا حد السرقة إذا, إذا وجد الرجل والعياذ بالله في حالة الزنا أو أقر على نفسه فما هو حد الله عز وجل إذا كان سيبا إذا كان متزوجا أو إذا كان لم يتزوج وكذلك المرء وكيف ضوابط إقامة الحدود وهكذا وهل الاسلام يتشفى الى او يتطلع الى اراقة الدماء وقطع الاياد والارجل والكرندة وقطع الأزو؟ هنشوفه في حد اسم قطع الازو ولا لا سمعناش بغير من وسائل الاعلام فمش عارفين هل فيه في الشرع حد اسم قطع الازو ولا لا واحتمال يبقى عندنا حد اسم قطع الازافر مثلا بعد كده مش عارفينه اللي هيحصل بعد كده فدي كلها امور كذلك السرقة حد السرقة وكذلك مثلا حد ها ها القذف ماشي وايه تاني وانا اسالكم شويه بقى وحد القتل ماشي حد القتل ها حد الايه حد شرب الخمر ها حد السرقه ماشي غيره حد الزنا لثالث مره ثاني مره ماشي غيره الحرابه اللي قطع الطريق مثلا وهل مثلا هؤلاء البلطجيه مثلا اذا تعدوا على الناس كما حصل في الايام دي هل دول يقال عليهم يطبق عليهم حد قطاع الطريق حد الحرابه ولا لا يعني هل هؤلاء هل هؤلاء محاربون يعني تقطع ايديهم وارجلهم ولا لا ولا يضربوا بالنار في ميادين عامه ولا ما هي ما هي الأحكام هؤلاء وماذا يترتب على كل مسألة ثم جنايات الناس بعضهم على بعض القتل وأقسام القتل قتل عمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ وماذا يترتب على كل قسم بالك وإذا مثلا قتل الأب ولده هل يقتل به ولا لا وطبع إذا قتلت الأم ولدها هل تقتل به ولا لا يعني اذا مثلا نامت الام فسقطت او تقلبت على وليدها الصغير فمات تحتها هل تغرم فيه ولا لا تقتل به ولا لا وهل تغرم فيه ولا لا واذا كان عليها ديه لمن من ياخذون الديه هل تاخذ فيه في الديه ولا لا رجل مر في الطريق فقتل طفلا او رجلا بالسياره هل هذا قتل عمد هل هذا القتل عمد ام شبه عمد ام خطا وماذا ترتب على كل نوع كل هذه أمور تدرسه كذلك الديات وما معنى الديه ومن يتحمل الديه هل هو القاتل ام عائلته يعني نسموها الان عائلته مثلا خلاص من يتحمل هذه الديه ولمن ياخذها من ياخذ هذه الديه طيب مثلا الان بيرفعوا قضايا على التامينات تامينات السيارات مش كده طيب عائلة المجنى عليه تأخذ هذا المال ولا لا ولا لا تستحقه وكل هذه مرت تتعرف عليه ثم أحكام الأطعمة أحكام الأطعمة وماذا يباح منها وماذا يمنع من هذه الأطعمة كذلك الأطعمة النجس والجلال تعرفون الجلالة اللي هي زي الطيور مثلا بتتغزى على النجاسات لو الناس سيبني الطيور في الشارع مثلا ان هذه الطيور قد تأكل من النجاسات في الشوارع والكلام هل يصح اذا زبحت هذه الطيور تأكلها ولا لا وماذا يترتب عليه وكذلك في بعض المزارع يطعمون البهائم من طيب ماذا يصلح قبل زبحها وماذا لو زبحها وهي تطعم النجاس خلاص ثم يأتي مثلا كتاب الصيد والزبائح هذه الصيود ماذا يحل من هذه الحيوانات وماذا يحرم منها وكيف تذبح ذبحا صحيحا وهل يصلح مثلا, مثلا بعض الجزارين في المحلات ممكن تجدوا بيزبح بهيمه امام بهيمه أو مثل رابط بهيمه من التي تذبح أمام, أمام الجزار وقد يزبح البهيمة التانية أمام هذه هل هذا من الإحساء أم لا وهل هذا يصل للكراهه والتحريم أم لا وهكذا كل هذه أمور وكذلك الأيمان وليس الإيمان الأيمان جمع يمين اللي هو الحلف يعني إذا حلف ما هو الأول أقسام الحلف وما هو ضوابط الحلف بالله عز وجل وبأسمائه والصفات هل يجوز الحلف على المصحف ولا لا طيب إذا حلف هل هناك كفارة ومضاوبة هذه الكفارة؟ كذلك نأتي إلى قسم القضاء بين الناس، وعندنا ما يسمى بالمعاملات الدولية، علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، العلاقات الدولية. ثم الشهادات إذا شهد فلان على فلان. وماذا يترتب على هذه الشهاده وكذلك الاقرار رجل جنى جناي ثم أقر على نفسه رجل عليه مال لفلان وأقر على نفسه رجل عليه ديون رجل أقر أن له أن لفلان عنده مال ولم يوصي له طب ديونه دي هتروح على مين من الذي يتدخل في هذا الدين وهكذا إذا أمور الفقه هل يخلو لك يوم من أن تتعرض لأمر من هذه الأمور ده انا بعطيك ملخص فقط هل يخلو لك امرا أو يعني يوم واحد من الأيام لا تتعرض فيه لعبادات أو تتعرض فيه لبيع وشراء وإجارة وقرض وربا وزواج وطلاق وخلع وإلاء وزهار وهذه الأمور هل لك يوم واحد لا تمر فيه بهذه الأمور إذن أمور الفقه هي حياة الناس أمور الفقه هي إيه حياة الناس باختصار طيب كتب الفقه ايه؟ ايه؟ اصوله طيب اصوله دي مدى الوحدة لا تتعجل طيب كتب الفقه نحن نعرف ان المدارس الفقهية اربعه وإن شئت فقل خمس خلاص اللي هي المذاهب الفقهية مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية خلاص هذه هي المذاهب الفقهية العريضة الفقهاء يجعلون الفقه منازل ودرجات مراح يجعلون الفقه مراح نحن في هذه المرحلة وهو أهم ما يكون نتعلم نكاد نكون في المرحلة الأول في المرحلة الأول وعادت أئمة الفقه أن يصنفوا الفقه على الطريقة الاتيه يبدأون بالفقه بمت ثم مرحلة الشروح ثم مرحلة الحواش فجعلون كتب الفقه بهذه الطريقة مت ثم عليه شرح ثم عليه حواش ايه بقى المتن ده المتن هو عبارة عن مختصر عبارة عن ايه مختصر يعني انا مثلا اذا اردت يعني فن طويل واردت ان تلخص هذا الفن فحتى يحفظ طالب العلم ولا يتوه يجعلون له هذه المادة في كلام مختصر بحيث ان الطالب اذا فهم هذه الكلام المختصر او حفظه ثم تنضبط له هذه المادة انت عارف الكلام اللي انا قلت الان اللي هو شرح الفقه قد يكون هذا يسمى متن ان يقول لك الفقه عبارة عن كتاب كذا وكذا وكذا وكتاب كذا بتكلم عن كذا وكذا بت... نفس الكلام اللي انا قلته هذا ممكن تعده متن فقه اللي هو تلخيص المادة يعني خلاص؟ فيبدأون في الفقه بالمتون وهي المرحلة الأولى المرحلة الأولى هذه المتون إما أن تكون نظما نظم يعني إيه أبيات شعر زي مثلا أنت تدرس في العقيدة شرح سلم الوصول وهو القبول شرح سلم الوصول لما تدرسها تجد أنه عبارة عن إيه أبيات شعر عارفين الأنشيد يعني نظم نظم معين تبليه نظم انه هو يجعل لك الكلام اللي انا قلته في صورة ايه أبيات شعر بحيث ان انت حفظ الشعر سهل على النفس فانت بعد ما تحفظ يبقى سهل عليك الشروح التي تحت النظم فهذه هذا النظم نوع من أنواع المتوق فيه نوع اخر وهو النسر وهو الايفر نسر. كلام غير منظوم كلام غير منظوم مثلا زاد المستقنع أو, أو غير يعني من المتون أو دليل الطالب وغيره المتن الذي سندرسه من هذا الطريق او من هذا النوع اللي هو ايه نسر لكن انضبط في ضواب نحن تعودنا في الفترة الاخيرة انك تعد يقول لك الامر الفلاني 1 2 3 4 فهو جعل الشيخ حفظه الله جعل هذا الفقه في ضوابط جعل الفقه في ايه ضوابط واب يقول لك الباب الفلاني وبينضبط تحته اركان الصلاة مثلا 14 واحد 2 3 4 5 اول ما تعد دي انت دي ويبا انت عرفت اركان الايه الصلاة بعد كده سهل انك تضع الدليل على الركن الفلاني اقول لك مثلا من اركان الصلاة قراءة الفاتح يبقى انت عارف بداية ان انت لو ما قرأتش الفاتحة صلاتك ايه باطل تب ايه الدليل يبقى دي مرحلة تانية بس انت مهمتك انك تحفظ ان من اركان الصلاة قراءة الايه هي الكلمه دي بس ده المد ده الايه المد. من مميزات طالب العلم انه اذا ابتدأ في دراسة الفقه او اي علم ان يبتدا بمد متبعا للدليل متبعا لإيه؟ للدليل أنا قلت لك إن المدارس الفقهية أربعة أو خمسة غالبا المتون في المذاهب تكون حسب الرواية عن إمام المذهب. يعني مثلا مذهب الحنابلة قد يوجب عن الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام المذهب في المسألة الواحدة رواية وسانية وسالسة يعني مثلا سؤل في المسألة فأجاب بجواب سؤل بعد فترة فأجاب بجواب ايه ثان سؤل بعد فترة فأجاب بجواب ثالث يبقى ليه في المسألة كم رواية ثالث تعرفون فقه الشافعي الشافعي له مذهب قديم في العراق ومذهب ايه حديث لما نزل مصر والمسألة دي بتأتي طبقا لترقي الامام في العلم ترقي الايه الامام في العلم فانا مثلا لو سالتك قبل ما تدرس قبل بداية المحضرة لو قلت لك الفقه ده عبارة عن ايه ممكن اللي انت عارفه تقول مثلا الفقه عبارة عن الطهارة الصلاة والصيام و... لكن لا تعرف مثلا ان من الفقه اداب القاضي اداب الايه القاضي وهل يقضي القاضي وهو غضاء ولا لا خدت بالك وكيف كان يعين القضاة قديما كان القاضي قديما هو الفقيه الفقيه هو اللي يبقى ايه قاضي لان الفقه يشتمل على القضاء بين الناس زي ما اللي هو الحدود والبيوع والإجارات والكلمه هو ده اللي بيقضي فيه القاضي الان فالقاضي هو الفقيه القاضي هو الايه هو الفقيه كنا مره في بعض المؤتمرات يعني وكان حاضر مجموعه من الدكاتره الكبار المفروض يعني كان في محاضره للدكتور اسمه بشار عواد معروف عراقي فقام بعض الدكاترة يعمل مداخله ودكتور يعني مما يشار إليه بالبناء فحصل إن هو في أثناء الكلام كانت الندوة عن طرق التعليم في العراق قديم في أيام الدولة العباسية والأموية فكان مما عرض الدكتور بشار هو صاحب البحث تكلم أن فيه طريقة للتدريس ما هي طريقة الشيخ والتلميذ وطريقة الأكاديمية طريقة الجامعات فكان قال أنه من خلال دراسات عملها على مستوى القرون الماضية في تخريج العلماء أن طريقة الشيخ والتلميذ تخرج 90% بينما طريقة الأكاديمية تخرج 10% يعني نتيجة الدروس كان قديما كل شيخ له عمود في المذب لكن العمود ده لا يأخذ لا يجلس إليه إلا بإجازة من السلطة خلاص ويجيزه أهل العلم إنه يجلس فيحاض طيب دول بابي خرج علماء بنسبة ك90% والكليات والجامعات بتخرج بنسبة ك10% ده دي بحث الاستاذ وهو يعني أستاذ كبير جدا في جامعات العراق قديما هو الان في الأردن أوقيت المهم فقام واحد من الدكاترة المصريين في مكتبة الاسكندريه الدولية فكان من ضمن الكلام بيقول يعني الفقه اللي هو العبادات طب الدولة الإسلامية كانت بتخرج قضاه إزاي وإحنا دلوقتي في دولة مدنية؟ ولو جينا نحتاجر القضاء يبانع من نجيب قضاء منين وكلاء نيابة وناس بين الناس وتفصل واحنا الفقه اللي هو الشرع والناس لما تتعلم الصلاة تطلع تفصل بين الناس فكانه كشف عن ايه عن سوائقه فضح نفسه ليه لانه غير مطلع للفقه ما يعرف الفقه ده عباره عن ايه واضح ولا لا فدي مسألة لابد ان احنا ننتبه له طيب مين ميزات طالب العلم أنه إذا ابتدأ يبتدأ بمثن على الدليل طبقا للدليل وليس لاتباع المذهب الفقهي أنه من الآفات أن يبتدأ طالب العلم بالدراسة مذهب معين وإن خالف المذهب في بعض المسائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت أتكلم عن مذهب الليم أحمد مذهب الليم أحمد فيه مثلا ثلاث روايات في المسألة قد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم روايه من ضمن الروايات هو اللي خلى الامام احمد يقول ثلاث روايات في المساله قد يكون بيقول بحديث بقول لم يثبت عليه الحديث فلما بان له الحديث قال بالقول الايه الثاني طيب ثم بان له ضعف الحديث فذكر الرواية الثالثه طبقا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جعل فيه اكثر من روايه عن الايمان في المزل فمن مبادئ ومن أصول طالب العلم أنه إذا ابتدى ابتدى بمتن يطابق الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس تبعا للمذهب الفقهي مع أن دراسة كتب المذاهب تفيد طالب العلم لكن ليس في المرحلة الأول ليس في المرحلة الايه؟ الأول ثم إن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن الدليل عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فإذا نحن نتعبد بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا يلزمك أن تعرف ماذا قال الشافية او احمد رحم الله الجميع في هذه المسألة لكن يلزمك أن تعرف هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فأعمل أم نهى عن كذا وكذا فأنتهي يبا في البداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن من, من الميزات أن يبدأ ب مت على الدليل احنا سندرس ان شاء الله في الفقه مت بدايه المتفقه لشيخنا فضيله الشيخ بعمار عمار وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ومتعنا بطول بقائه بيننا على طاعته طيب لماذا هذا المتن خاصه الامر الاول ان الشيخ حفظه الله درس من نار السبيل على مرحلتين على يعني في اكثر من مرة اختتمه ختمة طويلة في ثلاث سنين ثم كأنه انتقى منه هذا المد فهو في اصله هذا المثل مدخل لمنار السبيل الا انه حفظه الله خالف مذهب الحنابلة في اكثر من مسألة طبقا للدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما رجح الشافعي واختار ومرات يختار ما اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان كان خلافا لمذهب الحنابل فهذا المت هذا اصل الامر الثاني انك قد تقول قد تقول لي في اكثر من مت بهذه الصورة لكن هذا المت ضبط لك ابواب الفقه في ضواب فقولك مثلا اركان الصلاة اربعة عشر واحد اثنين ثلاثة اربعة فيعده بخلاف الكلام النسري انت صعب تحفظه لكن هذا المتن سهل حفظه وهناك من حفظه في ثلاثه ايام ليس الا في كم يوم ثلاثه ايام يعني اذا المتن ده مش معجزه ولا يصعب حفظه ولا حاجه صعبه ما تحفظ ايه يحفظ في ثلاثه ايام مشيخنا ومن المهمات جدا حفظ المتن طيب هذا المت له شرحان الشرح الاول شرح فضيله الشيخ ابراهيم فتحي هو شرحه منذ فتره ويعني احسن فيه واجاد ثم الشرح الثاني شرح الشيخ ايمن موسى حفظه الله الا ان الشيخ ايمن يعني اخرج الشرح منذ فتره قريبه وبالطبع استفاد من شرح الشيخ ابراهيم فتحي استفاد منه ففي نظري ان شرح الشيخ ايمن اكمل لانه استفاد من شرح الشيخ ابراهيم شرح الشيخ صدر باله كذا سنة شرح الشيخ ايمن صدر من, من ايام يعتب وهو استفاد فيه جدا من شرح الشيخ ابراهيم فتحي ويمثل شرحه نقلة فقية احنا لو قلنا ان الفقه عبارة عن ايه درجات مش كده عارف اول درجة في السلة وثاني درجة وثالث درجة فاحنا لو ابتدانا بـ بـ بشرح الشيخ ايمن ينقلك في المرحلة الاولى نقلة اعلى شباب الصحوة والمعاهد المعاهد العلمية الان بتدرس بعد الكتب منهم من يدرس كتاب الوجيز في فقه السنة الكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم ومنهم من يدرس كتاب الفقه الواضح او الفقه الميسر اقصد ومنهم من يدرس الملخص الفقهي ومنهم من يدرس مثلا فقه السنة او فقه الشيخ العزازي او صيح فقه السنة للشيخ ابو مالك كمال سالم وهكذا دي الكتب اللي بتدرس في المعاهد العلمية طيب لماذا اخترنا هذا الكتاب لانك من الفوائد ان تعرف منزلة الكتاب الذي تتعلم بين الكتب ما احنا عشان كده بنقول هذا الدرس انا في وجهة نظري من اهم الدروس اولا كما قلت لك هذه الكتب التي درستها التي تكلمت عنها لا تعتمد متنا تقرأ لا تعتمد متنا يمكن حفظ انما هو كتاب بتقرأ وما من كتاب الا وفيه فايدة لا ان تقص كتابا بالطبع لكن ما من كتاب الا وفيه فائده لكن هذا الكتاب له اصل فانت اذا حفظت المتن سهل عليك جدا حفظ الشرح لانه عامل زي ما يكون لخص لك الكتاب لخص لك الكتاب انت عشان تقرا تمسك كتاب وتقراه لازم في النهايه تلخص الكتاب وتحفظ محتواه المتن عباره عن تلخيص الكتاب وحفظ لمحتواه يبقى انت تحفظ المتن والباقي عبارة عن شرح لهذا المتن فهذه الفائده الاولى الفائده الثانيه انه نقله في الفقه يعني نقلك مرحله كامله من مراحل الفقه خلاص قلنا يبقى دي أو, او هذا الكتاب كما قلت لك اللي هو شرح الشيخ ابراهيم او شرح الشيخ ايمن ينقلك نقله في الفقه فانت الان اذا يعني في الشرح ان شاء الله سيكون طريقه التدريس كالتالي خلاص ونشوف الهمم وقد نعطو جواز ان شاء الله على حفظ المت انا يهمني ايه في الشرح اول شيء حفظ المت حفظ الايه المت. اما من تسابق حفظ المتن كله خلاص فهذا ان شاء الله سيكون له قدر معين وصفة بين اخوان وان فتحفظ المتن قبل الدرس المتن ده هيكون ايه عشر اتنشر كلمة ما تفكرش ان انت لو حفظت بس من البيت وانت جاي لحد هنا هتحفظ المتن خلاص اخوانا اه يبقى انت لازم بعد فترة زي ما قلت لك عن اهمية الفقه وانك تحتاجه في حياتك والناس بعد ذلك يحتاجونه لابد انك تطبق الفقه في هذه الضوار لابد تحفظ الحفظ ده مش كتير انا قلت لك المتن كله حفظوا طلب صغار في الابتدائي والاعدادي في ثلاث ايام وسمعوه واخذوا الاجازه في ثلاثه ينفق طيب العيل بيبى ذهنه فاضي احنا الكبار اذهننا مشغول ممكن تحفظه في سنه ها ممكن تحفظه في سنه ما اظنش اذهننا مشغوله للدرجات دي. مع ذلك انا لا ألزمك الا بحفظ العشره نشر كلمه اللي احنا هنغضوهم في الشرح ما هو اذا كان بيتحفظ في ثلاث ياء يبا انت لو هتحفظ كل درس هتحفظ ايه, ايه سطرين مثلا من كتاب ولا كده مش كده ولا لا اه لكن دول لازم تعرف ان تحضير الدرس وحفظ المتن اهم ما يلزمك في دراسة الفقه لا تكون طالب فقه النابه الا اذا حفظت المتن ماشي يا خنة طيب المؤيدون لهذه الفكرة تفضلون برفع ايديهم كده طبعا هم كانوا بيقولوا موافقه من غير ما يبص احنا طبعا هنبص ونعد مش كده ولا لا طيب خلاص الهيمه معاليه ان شاء الله خلاص يا اخواننا يبقى احنا ان شاء الله نريد فقط ان نقرا اللي هي المقدمه واحنا ان شاء الله دراستنا في هذه السنه ان ننتهي من متن بداية المتفقه بشرح يبا احنا السنة دي هناخده ايه الفقه كله ان شاء الله عز هذي هذا المقرر الدراسي طبعا المقرر الدراسي ده يكون سهل جدا لاننا ان شاء الله سنسير فيه بسير الابعف لكن اثناء الدرس نود بال ايه الاسئله تكون مكتوب الاسئلة ايه مكتوب طبعا يعني ايه ان لم يكن الكل فالغالب يكتب مش كده وعمل لا حسن يكتب فممكن ايه زميله يكتب له يبقى الاسئله ايه مكتوبة تحضير الدرس مراجعة الدرس السابق خلاص الالتزام بالحضور الالتزام بالكتاب كما قلت لك حفظ المت وهذه الأمور وحتى يعني نسارع في الدرس الدرس معدود له زمن معين ننتهي منه ان شاء الله ثم في السنة الثانية سنأخذ بعض ما نحتاجه أكثر ونحتاج نتوسع فيه كفقه البيوع مثلا وفقه الـ الـ الـ الـ الأحوال الأسرية اللي هو الزواج وطلقنا تحتاجون فيه للفتوى برة وإمة المساجد وكذا فقد نأخذ متن من متون الشافعية أو غيره نكون فيه توسع أكثر وسعة لأقوال العلماء المهم أن إذا ذكرت الكتاب اول بود يسهل عليك الفقه جدا ونحن قبل كل مسألة ان شاء الله سنصور المسألة قبل الدخول إلي يقول شيخنا حفظه الله تعالى ومتعنا بطول لقائه بيننا على طاعته بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده اقتصرت فيه على ما صح دليله اقتصرت فيه على ما صح دليله واحنا قلنا هذا المتن تبع للإيه للدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون التقيد بمذهب معين كما قلنا أن الله عز وجل سائلنا عن الدليل يوم القيامة بمعنى عما تعبدت به ما دليله نعم اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله ورتبته على ابواب منار السبيل الفقهاء قد يخالفون الترتيب في بعض المذاهب الفقهيه يعني مثلا فقه المالكيه لا تصل فيه كتب الفقه الى 36 بل ربما الى 28 كتاب ليه بيدخلوا الكتب مع بعضه يعني مثلا يجعلون الطهارة ليست كتابا منفصل إنما يجعلوه داخل كتاب الايه الصلاة والجنائز أيضا يجعلوه داخل كتاب الايه الصلاة وهكذا يجعلون مثلا الاعتكاف تبعا للصيام وهكذا فبالتالي تقل عدد الكتب واضح وبعض المذاهب تقدم كتاب على كتاب لكن هذا الترتيب لو ستة وثلاثين كتاب بالترتيب ده هذا الترتيب مذهب من؟ إن كتاب منار السبيل كتاب من كتب الحنابلة ويشرح متن دليل الطالب لنيل المطالب أيضا متن من متون الحنابلة وشرحه منار السبيل ومنار السبيل طبعا منتشر جدا بين طلبة العلم لامور الأمر الأول لأن شارح منار السبيل يكاد يكون اتبع الدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف ما صح عن الإمام أحمد وإن خالف ايه ما صح عن الإمام احمد يعني ممكن يأخذ بالرواية الثالثة عن الإمام لكنها تكون الصحيحة طبقا للدليل ثم ما قام به الشيخ الألبان رحمة الله عليه رحمة واسعه من تخريج أحاديث هذا الكتاب وإخضاعها لكلام أهل العلم بيقول اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله ورتبته على أبواب منار السبيل يعني كتب الفقه دي على كتاب منار السبيل طبقا لمذهب الحنابلة ليكون تمهيدا له ومدخلا اليه كان هذا الكتاب اللي هو بدايه المتفقه مدخل لمنار السبيل يعني لو قلنا بدايه المتفقه هي الدرجه الاولى في الفقه تكون المرحله الثانيه هي ايه منار السبيل او ما في نفس درجه منار السبيل من الكتب الاخرى لان لا نتقيد اصلا بمذهب الحنابله ولا بمذهب الشافعيه ولا بمذهب المالكيه بل اي متن ندرسه وأي كتاب ندرسه أيضا لنا تعمد كتاب بداية المتفقه بالطبع لكنه كتاب من ضمن الكتب له ما له وعليه ما عليه بيقول وأسأل الله أن يصلح نيتنا وأن يلهمنا رشدنا وهذه عادة العلماء في المتون أنهم يبدؤون في البداية يعني بالدعاء والتذكير بحسن النية كما بدأ البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال إيه بالنيات. وكل واحد فينا قبل ياتي أيضا الدرس كما قلت لك يخلص لله عز وجل ويسأل, ويسأل الله عز وجل الإخلاص وأن يلهمه النية الصالحة وأن يصلح نيتنا واياكم ثم عد شيخنا حفظه الله كتب الفقه اللي هي الستة وثلاثين كتاب قال وفيه يعني الفقه ستة وثلاثون كتاب اللي هو الكلام اللي أنا ذكرته في أول المحاضرة كتاب الطهارة كتاب الصلاة والكتاب هو الذي يجمع ابواب الطهاره الذي يجمع ابواب الايه الطهارة. يعني لما اقول لك هذا كتاب ليه كتاب مكتوب فيه ما يخص الطهاره مش كده فلما اقول لك هذا كتاب الطهاره يبقى انت عارف ان فيه إيه؟ مسائل وضوابط الطهاره اللي هي الوضوء مثلا ونواقض الوضوء والتيمم ونواقض التيمم والغسل ونواقض الغسل والحيض والنفاس وضوابطهم والاستحاضه ما يخص هذا مش كده لما يقول لك ده كتاب الصلاة يبقى معناها ايه ايه الكتاب الذي يضبط احكام الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف كتاب الحج وكتاب الجهاد ده قسم الايه العبادة ثم كتاب البيع وذكرته وكتاب الحجري وكتاب الشركه اللي هو شركه اثنين شركه بعض في ارض زراعيه في محل في تجارة في سياره في صيدليه في اي شراك سياتي الكلام عليه باب العارية اللي هو واحد اعار انسان كذا خلاص رجل اعر رجلا سياره مليت يسافر بها للقاهره السياره اتخبطت في الطريق من اللي عليه اصلاح السياره ها السياره في, في وسط الطريق مثلا تعطلت عطل ليس من القائد يقول له بص انت واخدها ماشيه خلاص العماره بتاعتها ضربت مثلا لاي شيء يقول له انت واخدها شغال هات لي زي ما خدتها طيب ده عطل ده من قديم مش من النهارده وانت واخدها شغاله تجيبها ايه آه ده معنى هل العارية هل يثبت هذا وما حكم العارية مع حكم هذا اذا فرت او لم يفرت هكذا كتاب الغصب لو انسان غصب انسان ارضه او ماله او كذا كذلك كتاب الوقف لو انسان قبل ما يموت قال والله انا وقفت هذا الفدان على ايتام المنظور مش كذا كتاب الوصايا وكتاب الفرائض اللي هو كتاب المواريس كتاب العتق. كتاب النكاح كتاب الصداق طبعا كل عايز يدرس كتاب النكاح مشكله خاصه لما يعني كتاب الصداق كتاب الخلع كتاب الطلاق والالاء والظهار واللعان وكتاب العده اللي هي عده المطلقه وعده المخلوعه وعده المتوفى عنها زوجها وعده الايسه وهكذا كتاب الرضاع اللي هي ما ضوابة الرضاعة هل هي خمس رضعات ولا رضعة واحدة وهل هي يشترط مشبعات ولا لا ومتتابعات ولا لا وهل الرضاعة في سن سنتين أم لا وما مسألة رضاعي كبير ونعرض لها بالتفصيل وهكذا كتاب النفقات اللي نفقت الرجل على زوجته ونفقت الرجل على والديه هل يلزم الرجل أن ينفق على والديه أم لا وهكذا كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة ذكرناها كتاب الصيد والزبائح كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات واخيرا كتاب الاقرار هذه الستة وثلاثين كتاب نبتد ان شاء الله في المرة القادمة مع كتاب الطهارة وهو أول كتب الفقه نكمل إن شاء الله الأصول بعد الاذان